Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qaf. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا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 منيب ونزلنا من السماء ما أم مبارك فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد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 القيا في جهنم كل كافر عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن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 بعيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام